وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عتاه ربه إن طلقتن أي يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات تائبات عابدات تائحة تيبات وأبكارا